كلا بل تحبون العاجله وتفرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَه كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَرْقَاقٌ وَوَمَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولالك فاولا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يتحرك ذا ألم يكن طفّة من من يطمئ ثم كان على قط فخلق فسوى فجعل منه ثوَجِينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَاضِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إن ما شاكره وإنما كفروا إن أعتدنا للكافرين تلاس له وأغلل وثعير إن الأبرار يشربون منك فكان مزاجها كافورا